يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتينا الحكم صبيا وحنا من لدنا وتكانت كيه وذرا بوالديك ولم يكن جبرا عصي وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِهِ وَمَوْلِدِهِ وَيَوْمِ مَوْتِهِ وَيَوْمِ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِن اهل هامك انا شقي فاتخذت من دونهم حجابا فارسل الماء الى فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنِّي و انت تكي قُل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أَلَمْ أَتَّنِ يَكُونَ لِي عُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة مننا بويا فحملت وفنتبلت به مكان قصيا فاجا خاضوا إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من فَتَحْتَ رَاءَ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ الرَّبُّ بُكِيَتَكِ سَرِيَّا وَانْزِلي إِلَيَّ بِجِلْعَيْنِ لأنك تسنقيط عليك رطبا جنيا